فَهَل تَرى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الضَّارِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 لزلُ يَظَبِّ العالممين وَلَْ تَقَوَّلَ لَنَا بَعضَل الْ الأأَقَوين لخَذْنَا مِنه بالِاليمينثَُّ لَ قَطَعْنَا مِنْه الوتين فَمَا مِنْكُم مِن حَدٍ عَنْهُ حاجِزين